119. فأعتبون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا 110. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 111. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم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 والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فزق اليوم يرس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مطمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَ قُ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنأن قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 لَ كَفْرًااكُم تَ آجكُم وَلا غُدَرخينًاكُم جََّّاتِ تَجرِْ مِ تَ تحتِهَا الأنهَا فَمَن كَفَرَ بعددَ ذَالكَ مِنكُم فَقودِ وََّ سَوَ السَّبين فبما نقضهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة عن مواطعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا انهم وصف ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقا فنسوا حظا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 يا اَمَّنَ الكِتابُ قَد جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الكِتابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَد جَاءَكُم من اللَّهِ نُورٌ وكِتابٌ يَنقِبهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط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 لِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يطافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ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 قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَوَارَ سَوْءَ تَخِيفَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّاتِنِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُم مَّن قتل نفسا بغير نفس او في الارض انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَاعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقضع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فما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 يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَآتَلَمُإاجِ لَ فِيهِه دَ وَنُوروا وَمُصَدِّ قَلِّمَا بَيْنَ يَدَيهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدَم وَمَ وَإِضَةً لذمُتَّقُ وَلَْحكُمْ أَهْن إ جِن بِمَا أَزَلَ اللهَّ مُفين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 ولا تتبع اهواءهم مما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعتا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ ۚ فَاتَّخَذَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَدَّ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ آمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ قَوْمَ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ وَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ على يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ إِ ماَا وَلكُ الله رَسهُ والَّذينَ آمن الذيينَ يُبمونَ الصولاَ وَيُؤُون الزَّكاتَ وَهُم راك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 ألَائِكَ شَبَّّ كَلََو وَأَقَي سَوَ إ السَّب وَإذَا جَكُمْ قَل أَمَن وَقَدَّ قَلُوا بِكُفْرِ وَهُمْ قَد قَاجُوبٍ وَلهَّهُ أَلَم بِمَا كَوا يَتُم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعودوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون وقالت يهود يد الله مغلولا غلت ايديكم ولنعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وفق كيف يشاء ولا يزيدن كثير من ما انزل اليك من ربك طغيان وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويتعون في الأرض فتاذا والله لا يحب المفسدين ولو أن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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون حَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَامُوا صُمٌّ وَبُكْمٌ ثُمَّ تَبَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمْعًا وَصُمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 أفلا يتوبون إلى الله ويتغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام جَئْنَا نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُظِرَ أَنَّ لَا يُفْكُون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 تَرَكَ فِيرٌ مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَتَخِطُّ أن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ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 كَذَلِكَ يبَين اللههُ لَكُم آيتين عََّكُم تَشكُون ياأَُّهََّينَ آممَنُ إَّ مَ الْخَممَيْسم وَ الأو صَابُوا وَ الأأَزلَ مُرجسٌم مَِّا مَلِ الشَّيطان فَجتَنِ بُملَ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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِينًا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام متاكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم مَا في السماوات وما فِي الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ, حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم وَنَبَتُم فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن نا اذا من الآثمين فانه ثرا لانهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله شهادتنا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 وَإِذْ كَفَفْتُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَن كَجِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صبقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا آمين زيلا علينا ماء اذا فم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 وَإِن تُغFRِن لَّهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا